فكيف كان نكير قل إنما أعرضكم بواحدة أن تقوموا لله مثلاً وفرادا أن تقوموا لله مثلاً وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن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 ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به